صيام نصفه أي صيام يوم النصف بخصوصه فهذا وردت فيه أحاديث ضعيفة لا تصف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعمل بها لأن كل شيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد به لله وعلى هذا فلا يصام يوم النص من شعبان بخصوصه لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما لم يرد فإن فإنه بدعة